قال الله ما ظهورا يظهر النجازات والأحداث والدليل قول الله تعالى وأنزلنا من السماء ما ظهورا وقوله وينزل عليكم من السماء ما ليظهركم به ماذا يقول من نراد زخول الخلاء عن آنة ابن مالك رضي الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الهبث والغبائث متفق عليه من آداب غضاء الحارة عن سلمان الفارسي أنه قيل له علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة قال أجل فقد نعانا أن نستقبل القدلة بقائض أو بوت أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أخرجه المسلم لا تصح الصلاة إلا توضو والتنجي عدث به جيدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة احتفى حتى يتوطى متفق عليه وعن ابن عمارة في الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور أخرجه مسلم أعضاء النظوء الوجه بما فيه مزا المضمطة والاستنشاق واليتان تقسلان إلى الملفقين والرأس يمتح مسحاب والتجلان ذو اغسلان إلى الكعبين والدليل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاختروا وجوهكم وعيديكم من المرافق فامتعوا برهوتكم وأرجلكم من الكعبين والحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه fapati min al-naaf mutfakun